يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ ۚ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم <تصفيق> قوم خيرا اننا اخلفكم ولن اكلكم والله غفور